الإفلام راط تلك آيات الكتاب المبين إن أزلناه قرآن عربي لعلكم لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما أوحينا إليك هذا القرآن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 إن أبنا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضييه يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين قال قائم منهم لا تقتلوا يوسف قال قائم منهم لا تقتلوا يوسف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 وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ قَالَ إِنِّي لَيَحْسُرُنِي أَن تَذْهَبُ بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الْذِّئْبَ أَن, أن يَأْكُلَهُ الْذِّئْبَ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 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَدَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا, ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذبا قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا قال بنسو ونَتْنَكُمْ أَفْسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرًا جَمِيلٌ فَصَبْرًا جَمِيلٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَان والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدنا دلوى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما كانوا يعملون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس دراهم مع وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر امرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعلى او نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن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 وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وقالت هيتك، قال ما لله. وراودت صلته في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب قالت هيتنك قال معاد الله قال معاد الله إن هو ربي أحسن مثواي إن هو لا يُفْلِحَ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ غَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا لَوْلَا أَرَأَبْرُهَا نَرَبِّكَ كَذَلِكَ لِنَصْلِفَ عَنْ الْسُّوءِ أَوَالْفَحْشَاءِ إِنَّكُم مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْنَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَادَ وَقَدْ تَتْقَمِيصَهُمْ يَدُّ بَرْعَ وَأَنْفَى سَيِّدًا آنَ الدَّبْدَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا, إلا إِنَّ أَيُّسْتَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَتْ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي قَالَتْ هِيَ مَا عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ وان كان قميصا ان كان قميصا قدما من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصا قدما من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما را قميصا قدما من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعبض عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها تراود فتاها عن نقسه قد شغفها حبا، إن لنا راغ في ظلال المبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدتنهن متكأ، وأعتدتنهن متكأ، وآتت كل واحدة منهن سكينا. وأتت كل واحدة من نسكينه وقالت وقالت يخرج عليهم فلما رأينه أكثر نذ أكبر نه أيديهن. وقلنا ها شان الله وقلنا ها ما هذا بشر إن هذا انا منكم ان هذا انا منكم كريم قالت بدلكم الذين منتمني فيه ولقد راوته عن نفسه خسن ولَئِنَّمَا يَفْعَلْنَ مَا أَمْرُهُ وَلَئِنَّمَا يَفْعَلْنَ مَا أَمْرُهُ لَيُسْتَنَأَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السَّجَنُ أَحْبُّ إِنِّي مِنَ الَّذِينَ يَدْعُونِ إِلَيْهِ وَإِنَّا تَصْلِفْ عَنِّي كِيْدَهُنَّ أَصْبُو إِنِّي جِنَّ وأكم من الجاهدين فاستجاب له ربه فصرف عنه فيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين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 قال لا يأتيكما طعاما ترزقانه إلا إلا نبكتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا, إلا, أسماء, سميتمها إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنظروا نزلل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان ما تعبدون الا اياه ذلك الدين القويم ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 فلبث في السجن بطع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يابسات أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم, كنتم للرؤيا تعذرون قانون أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبنات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا, إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل يأكل ما قدمتم لهم إلا, إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس عام فيه غاث الناس وفيه يعسرون وقال الملك ائتوني به فلما جاء أخر الرسول قال رجع إلى ربك فسأل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 قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راوته عن نفسه عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمنارة بسوء إلا, إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخنص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ ناليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا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 قالوا سنراود عنه أباه وإننا نفعلون وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفون إذا قلبوا إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا وقالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن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 قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كين بعير ذلك كين يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به لا تاتنني به الا ان يحاط بكم فلما اتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكين وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وَمَا أُنْعِمَ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَنْ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 ولما دخلوا على يوسف آواغا إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السطايا على السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفعلون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ولما جاء به حمل بعيره وأنا به زعيم قالوا تَلَّاهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِنَّةَ لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنْتُمْ سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ أَكُوتُمْ إِنْ أَكُوتُمْ كَذِبِينَ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 فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قالتم شر ما كان قالتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن لغو أبا شيخا كبيرا فخذ أحدا ما كان نراك من المحسنين قال ما عاد الله أن أخذ إلا, إلا إلا مهو وجدنا متى عنا عنده إلا مهو وجدنا متى عنا يده إن إذا الظالمون تلمس سيئس منه خلاص وجيا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 بِكُونَ فَقُولُوا يَا آذَانَ إِنَّ دَنكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا حَلَّنَا وَمَا كُنَّا دِ حَافِظِينَ واسنن القريه التي كنا فيها والعير التي والعير التي اقبلنا فيها واننا صادقون قالا بل سونت لكم انفسكم امرا قالا بل سونت لكم انفسكم امرا عسى الله ان ياتيني بجميعا فصبروا جميل عسى الله ان ياتيني بهم عسى الله ان ياتيني بجميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا سفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وبيضت عيناه وبدت عيناه من الحزن فهو كظيم وبانت عيناه من الحزن فهو كظيم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 قالها انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تياسوا من روح الله لا تيأسه من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا, إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاها فأغفلنا الكيل وتصدق علينا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ أَلَهَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِهِ صُرُفًا إذ, إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ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 اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين <تصفيق> ولما فصلت العير قال أبوهم ولما فصلت العير طعن أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا الله إنك لفي ضلالك القديم لما اجا المبشر القاب على وجهه القاه على وجهه صارت الدمصيره الما انت نشير القاث على وجهه القاث على وجهي فارتد مصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ماذا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الوخور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوهين فَرَمَىٰ مَا دَخَلُوا وَنَا يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيَّ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي إن قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن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 تلك من آباء ذلك من آباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألون علي من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأيهم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا إلا وهم مشركون وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون علينا وهم معرضون وهم عنا معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون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 ولدار الآخرة خير للذين التقوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا السَّيِّئَةُ رُسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ خُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَ مَنْ نَشَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثي افتراء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمه لقوم يؤمنون